اجعل الالهه اله ا هذا لا شيء نجاب وانقل قل ملئ منهم انمس واصبر على الهتكم ان هذا لشيء 124. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق 125. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب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 الأحزاب كذبت قر لهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة هؤلاء الأحزاب إن كل إلا كذب الرسل فحق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 119. قصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط وهدنا إلى سواء الصراط انها ذا أَخِيلَهُ له 90 و وَلِيَ نعجه ولي وَلِيَ واحده ولي نعجه واحده فقال افتلنيها وعذني في الخطاب قَالَ الْقَرْضُ لَمَ كَبِسَ أَلْنَاعَجَتَكَ إِلَى نَعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْخُلَقَاءِ يَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعٌ وَأَنَابَ فَغَفَرْنَا لَهُ ذَالِكَ وَإِنَّ لَهُ وَعْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَأْبَ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 112. فويل للذين كفروا من النار 113. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبر آياته وليتذكر أول الألباب ووَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَابٌ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 112. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب 113. والشياطين كل بناء وغواص 114. وآخرين مقرنين في الأصفاد هذا عطاؤنا فمن أو أمسك بغير حساب وإن له وعندنا لذلفى وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أن 117. الشيطان بنصب وعذاب 118. أركض برهلك. هذا مغتسل بارد وشراب 110. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة من 117. وذكرى لأولي الألباب 118. وخذ بيدك ضغفا فاضرب به ولا تحنث 119. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب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 وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْفَئِنَ الْأَخِيَاءُ وَالْقُوَى إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعُ وَذَا الْكِفْلِ وَكُلُّ مِنَ الْأَخِيَاءُ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب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 حساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآب 114. جهنم يصلونها فبئس هذا فليذوقوه حميم وغساق 118. من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم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 112. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار 113. أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار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 112. أنتم عنه معرضون 113. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون 114. إلي إلا أوَكَلِلِ الْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقُ بَشَرٍ مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ فَقَعُو لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ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 114. مِن من نار وخلقته من طين 115. قال فاخرج منها فإنك رجيم 116. وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين 117. قال رب إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين 113. إلى يوم الوقت المعلوم قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين 115. إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول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 ولا تعلمننا بآهه بعد حين.